باب الحب في الله ومن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف